ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما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 وإنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أغاء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 ولقد علمت نشأت الأولى فلو لا تذكرون أفرأيت ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ نجعلنه حطاما فظلتم تفكه إن لم غرمون بل نحن محرومون أفَرَأيتمُ الْمَاءَ الَّذي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَزَلْتُمُهُ مِنَ الْمُزْلِ أم نحن المزّلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون أَفَرَأيتمُ النَّارَ الَّتي تُورونَ أَأَنْتُمْ أَشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أم نحن المناشئون؟